موقع رياض القرآن يقدم, يقدم بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدرك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش القارعة ما القارعة وما كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعث من المنفوش، فأما من تخلت موازينه، هو في عيشة راضية، فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه، ثم. كما يوم يكون الناس كالفراش المبتوط وتكون الجبال كالعلم المنفوط فأما من ذخلت موازينه فهو بيعيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي